أعلم بالحال والمآل وماذا سيكون عليه الناس وأنت يا محمد لا تدري إنك لا تهدي من أحببت ولا يدري ماذا سيحصل عليه غدا عليه الصلاة والسلام لأنها العمور الغيبية ما يعلمها إلا إذا أطلعه الله جل وعلا على ما شاء من الغيب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إذا شاء أو يعذبهم فإنهم ظالمون هم الآن في حال الظلم ما يمدح فعلهم لكن ما يدرى ماذا سيكون مع لا يدري أحد إلا الله جل وعلا نعم وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم ألعن فلان وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فإنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفيه في رواية وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارس بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا قيل ابن عمر فلا ينصرف الله لعبد الله وإلا فعمر له أولاد كثير لكن إذا قيل بن عمر فهو عبد الله لأنه أكبرهم وهو المحدث المشهور الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع فالركعة الأخيرة من الفجر كان الصحابة يحرصون على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمع النبي ماذا يقول بعد الرفع من الركوع وهو يدعو سرا لكنه يسمع منه متى بعد الرفع من الركوع لأن بعد الرفع من الركوع موطن من مواطن الدعاء موطن من مواطن الدعاء في الصلاة بعد الرفع من الركوع يقول المرء سمع الله لمن حمد الإمام المنفرد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 فابن عمر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو على كفار اللهم لعن فلانا وفلانا يسميهم بأسمعهم لأنهم آذوا الله ورسوله وآذوا المسلمين فكان عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتوقف عليه الصلاة والسلام عن الدعاء قيل الأمر ليس إليك أنت تدعو على أناس سيدخلون الجنة معك أنت تدعو على أناس الآن سيكونون أنصارا للإسلام والمسلمين سيكون قادة من قادة الفتح ما تدري أنت يا محمد ما عندك شيء من علم الغيب ليس لك من الأمر شيء لا تدعو على هؤلاء وما استجيب له وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما استجيب له لأن الإجابة من عند الله جل وعلا حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب فقيل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وفيه في رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ثلاثة من كبراء الكفار كفار قريش في ذلك الوقت كلهم أسلموا رضي الله عنهم هؤلاء الثلاثة أسلموا وصاروا من أنصار الإسلام والمسلمين دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وإن كان يدعو لهم يظنهم يموتون على الكفر مثل ما مات أبو جهل وأبو لهب وكانوا من ألد الأعداء في ذلك الوقت فدعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ضمنهم أبو سفيان فأسلم رضي الله عنه وكان أول من قاتل في الردة رضي الله عنه عبو سفيان أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جهة نجران فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك وجاء من نجران إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أناس ارتدوا عن الإسلام فقاتلهم وقال أنتم من تعبدون تعبدون محمد محمد مات لكن العبادة لله الحي الذي لا يموت ويروي أهل السير بأن أول من قاتل في الردة أبو سفيان الذي كان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأمر كله لله فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الثلاثة لأنهم اشتدت عداوتهم وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة ويؤلبون الكفار على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون الجيوش ولهم صولة وجولة في الباطل فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدري ما المآل وماذا ستكون عليه الحال دعا الله أن يريحه من شرهم ويهلكهم ويبعدهم عن رحمته فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء الأمر ليس لك عليك أنت لك وظيفة محددة الرسالة البلاغ عليك البلاغ وإدخال الجنة والإخراج منها وإدخال النار هذا إلى الله جل وعلا المالك فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من وطئ الثراء عليه الصلاة والسلام فما بالك بمنات أو العزة اللي يقول أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم حال كفرة ينادي المسلمين بعد معركة أحد هذه المعركة الفظيعة يقول لنا العزة يعني العزة نصرتنا لنا العزة ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وقال يوم بيوم بدر يعني قتلنا منكم مثل ما قتلت منا في يوم بدر فقال ألا تجيبوا قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا لا سوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قتلانا في الجنة شهد حمزة رضي الله عنه ومن قتل معه استشهد في أحد أحياء عند ربهم يرزقون في الجنة وقتل بدر من الكفار في نار جهنم وقال ستجدون مثله، يعني مثلة بقتلاكم قتل المسلمين وإني لم آمر بها ولم تسئني. يعني ما كان هذا أمر صادر مني يقول مثلوا بهم وقطعوا آذانهم وعنوفهم وكذا ما أمرتنا بهذا لكن هذا ما يسؤني يعني لست مبالي يبين أنه ما أمر بهذه المثلة لأنها ليست من الشيمة ولا من المروءة ولا من العقل أن يمثل بأناس عموات لكن يقول ما سأتني أنا ما أمرت بها لكن ما سأتني فدلت هذه الحديث على أن الأمر كله لله فإذا سأل العبد يسأل الله وإذا استعاذ يستعيذ بالله وإذا دعا يدعو الله ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا هو الذي له العبادة وحده والرسول عليه الصلاة والسلام له المتابعة والاتباع وسد الله جل وعلا كل طريق يوصل إلى الجنة وإليه إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من أراد محبة الله جل وعلا فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين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 سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وفيه أئى الصحيح عن أبيه ريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر وقد اختلف في اسمه المشهور نسمه عبد الرحمن رضي الله عنه وكان أسلم في السنة السابعة رضي الله عنه وهو من دوس فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا زمه وحفظ أحاديث الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الناس سيقولون كيف حفظ أبو هريرة هذه الأحاديث وما أسلم إلا متأخر يقول الصحابة رضي الله عنهم الأنصار في زراعتهم وحرثهم والمهاجرون في الظرف في الأسواق وطلب الرزق وأنا صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وتفرغت لهذا فكان يحفظ الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه وكان رضي الله عنه يسمع ويجلس مع النبي في النهار ويحفظ الأحاديث فإذا كان في الليل تأخر في النوم يذاكر ويستحضر ما حفظه وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان وتره بعد النوم قبيل الفجر، وأوصى أباه ريرة وبعض الصحابة بالوتر قبل النوم، لأن أباه ريرة كان يتأخر في النوم يستحضر الأحاديث. فمن, لا فمن يخشى من نفسه عدم القيام فالأفضل أن يوتر أول الليل قبل أن ينام ومن وثق من نفسه القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم كما أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين أنذر عشيرتك جماعتك وأقرباءك الأقربين, الأقربين الأقرب في الأقرب فلما نزلت هذه الآية جمع الناس وناداهم فاجتمعوا له ثم عمم وخصص فقال يا معشر قريش يقول الراوي او كلمة نحوها يعني مهم متأكد من انه قال يا معشر قريش هل قال يا معشر قريش او قال يا بني عبد مناف او كلمة نحوها وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يأتوا بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ولا يأتوا بالمعنى إذا شك قال كذا أو كذا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم بماذا بعبادة الله وحده ما تنفعكم الآلهة ولا تنفعكم الأموال ولا تنفعكم الأولاد وإنما أنقذوا أنفسكم من النار بعبادة الله وحده بالإخلاص له بالتوجه إليه لا أغني عنكم من الله شيئا شيئا نكرة في سياق النفي والنهي في, في سياق النفي يعني ما أستطيع أنفعكم بشيء أبدا وإنقل لأن النفع كله بيد الله فهو عليه الصلاة والسلام يعلن للملأ عموما ولمعشر قريش خصوصا بأنه لا يستطيع أن ينفعهم إلا بما أقدره الله جل وعلا عليه من دعوته من التوحيد هذه أكبر فائدة وأكبر نفع لكن ما يستطيع أن يخرج من يستحق النار من النار إلى الجنة ما يخرج عم أبو طالب كان يذود عنه ويحميه ما استطاع أن ينفعه لا بالإيمان ولا بالإخراج من النار يوم القيامة وإنما هو في ضحضاح من النار كما قال عليه الصلاة والسلام يغلي منه دماغه له شراكان من النار يغلي منهما دماغه لأنه مات على ملة عبد المطلب مات على الكفر والعياذ بالله فأولا نادى قومه أهل مكة لأنهم كلهم من قريش قالبا يا معتر قريش والله يجل جل وعلا يقول له وأنذر عشيرتك الأقربين ثم خصص فقال يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس هذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن عم الرجل سن وأبيه يعني مثل أبيه فهو يجله ويحترمه ويحبه كما حبت لابيه لكن ما يستطيع أن ينفعه من الله شيئا يا عباس عباس يجوز فيها الضم ويجوز فيها الفتح يا عباس وأما ابن فهذه يتعين فيها الفتح لأنها مضافة يا عباس ابن عبد المطلب يا عباس ابن عبد المطلب فابن تتعين فيها النصب وعباس يجوز فيها البناء على الضم لأنه منادى ويجوز فيها اتباع ما بعده بل... لانه ما بعده مضاف يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يعني أنقذ نفسك أنت اعمل لنفسك أنا ما أستطيع إذا كنت من أهل النار أن أخرجك من النار إلى الجنة أبدا يا صفية مثله يا صفية عمة رسول الله أو يا صفية عمة رسول الله صفية هذه رضي الله عنها ممن أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أم الزبير ابن العوام الزبير ابن العوام يكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة الزبير اسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتي أبي بكر وهو ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام والزبير رضي الله عنه من العشرة المبشرين في وقتل في الفتنة التي حصلت في زمن الصحابة وقد قال عليه الصلاة والسلام بشر قاتل الزبير بالنار والعياذ بالله وهو لما خرج رضي الله عنه استدعى ولده عبد الله بن الزبير وقال هذه سيقتل فيها أناس كثير وأظني ممن سيقتل فيها وأوصاه بدين عليه أن يسعى في سداد دينه وقتل رضي الله عنه في ذلك اليوم يوم الفتنة. رضي الله عنه وقد قال عنه النبي صلى الله بشره بالجنة وواحد العشرة المبشرين بالجنة وقال بشر قاتل ابن صفية وفي رواية قاتل الزبير بالنار والعياذ بالله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صفية بنت عبد المطلب اخت لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنك من الله شيئا ما أستطيع أن أنفعك اجتهدي في طاعة الله أنت اعملي لنفسك لا تتكل على قرابتك مني لا تقولي سينفعني النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر سيشفع لي أنا عمته لا انفعي نفسك أنت لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد انظر أو عمم ثم بدأ بالتخصيص عمم يا قريش يا معشر قريش أو كلمة نحوها يا بني عبد مناف ثم قال يا عباس ثم قال يا صفية ثم قال يا فاطمة أخص يا فاطمة بنت محمد أو يا فاطمة بنت محمد يصح في فاطمة الضم والنصب وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي أول أهله لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأن أول من لحق به صلى الله عليه وسلم بعد موته فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها وهي أم الحسن والحسين ومحسن ثلاثة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي يعني المال أقدر أعطيك مما أملك لكن من الله ما أقدر ما أستطيع أن أنقذك من النار ولا أرفع درجتك في الجنة ولا أنفعك في شيء في الدار الآخرة إلا بما يعطيني الله جل وعلا لكن من نفسي ما أستطيع سليني من مالي ما شئتي دليل على أن الدنيا تختلف عن الآخرة بالدنيا أقدر أعطيكي إذا كان عليك حاجة مثلا سليني أعطيك وقد جاءت سألته صلى الله عليه وسلم فوجهها بما هو خير لها من العطاء لما جاءه عليه الصلاة والسلام السبي السبي يكون خدم للمسلمين قال لها علي رضي الله عنهما اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيك فسأله خادم عنده الخدام واجد جاءوا سبي فاسأليه الرحى أثرت في يدك وتحتاجين إلى واحدة تخدمك فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآثر ما جاءه به أثر به الصحابة والفقراء من الصحابة رضي الله عنهم وعلم فاطمة التسبيح والتكبير والتحميد خير لها من خادم قال استعيني على خدمة بيتك بذكر الله أكثري من ذكر الله خير لك من أعطيك خادم المسلمون في حاجة إليه سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني فاطمة من الله ما يقدر أن ينفعها بشيء لم يكتبه الله جل وعلا لها فاطمة هي بنته وهي الباقية الوحيدة من البنات آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن توفن قبله فاطمة باقية وأخبرها بأن أول لحق أهله به إذا كان ما يستطيع أن يعطيها وينفعها بشيء من أمور الآخرة فغيرها من باب أولى هؤلاء الذين يتعلقون به أو بغيره يقولون يا رسول الله أو يا الحسن أو يا الحسين أو يا علي أو يا عبد القادر أو يا أحمد البدوي كل هؤلاء لا يغنوا من الله شيئا والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بالله عليكم أيها الإخوة واحد يدعو أحمد البدوي أحمد البدوي يشه هذا يقول كثير من أهل السير بأنه بدوي بال في المسجد دخل المسجد ما يعرف قشيم جاهل وبال في المسجد لما مات عبدوا، وقالوا هذا ولي من عواليه الله ما فعل بالمسجد إلا أن عنده ولاية من الله. إذن بعدن اللي ربه بين يقول في المسجد وهو جاهل بدأوا يجلف، وغيره وغيره. مثل ما يقول واحد لآخر دفن رأس حمار في حفرة وبدأوا يدعون الناس إليها. قالوا هذا ولي هذا ولي هذا سيد هذا سيد. فجاء واحد من زملائه اللي دفن معه فاراد ان يبلغه قال هذا سيد قال ما اننا دفنين سوا فانا وانت اللي مشاركين في دفنه هذا راس احمر ما ينفع احد فعبادة من دون الله يعني العاقل نصف عقل ربع عقل عشر معشار عقل يدرك انه ما يصلح للعبادة لكن الشيطان يتلاعب بعقول الناس ويستجيبون له كما قال الله جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نرجو الله يجعلنا وإياكم من عباد الله المخلصين وإلا عبادة ما سوى الله جهل وضلال وسخافة عقل يعني لو كان الإنسان مهبول مع مجنون غير مكلف ما عليه لكن مصيبة إنه يتردد عليه ويعبده ويسأله إنسان ناس يعني يدبرون أمور الدنيا ويوجهون الناس في أمور الدنيا وهم ضالون في أمور الآخرة تجده يتوجه إلى القبر الفلاني أو السيد الفلاني أو الضريح أو كذا يسأله ويلتجي إليه ويستغيث به ثم يذهب إلى عمله يدبر أمور المسلمين وين العقول وين الإدراك هذا يصلح ميت تقول يا فلا نفزعلي ارحمني اعطني رد علي ظالتي يعني الإنسان عليه أن يراجع نفسه ويلاحظ هؤلاء الذين استلبهم الشيطان يحاول إنقاذهم ومع الأسف الشديد إنه تجد مثلا يخضع لصاحب القبر ويدعوه ويتضرع إليه ثم يلتفت إلى الصف الأول يصلي هم من يجمع نفقاته وحياته يجمع دراهمه ليحج يجمع ليعتمر فإذا رجع من الحج أو رجع من العمر أول ما يبدأ بصاحب القبر والضريح ويشكره أنه سحله أمر الذهاب إلى الحج وأدى الحج هذا التناقض يعني كفار قريش أعقل من كثير من هؤلاء كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم كلمة قولوها تدين لكم بها العرب يعني العرب تكن تتبعكم والعجم تملكونهم قال أبو لهب عمه لك وعشر أمثالها ما دا من كلمة يحصل فيها هذا الغنيمة في الدنيا لك وعشر أمثالها قال قولوا لا إله إلا الله أسهل هذه الكلمة كلمة التوحيد نفروا لأنهم عرفوا معناها نفروا وقال أبو لهب تبل لك سائر اليوم ألي هذا جماعتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يعني يريد منا محمد أن لا نعبد إلا إله واحد والكعبة شرفها الله فيها ثلاثمائة وستين صنم تعبد من دون الله يقول محمد يريد منا أن نبطل هذه الأصنام كلها ونعبد الله وحدها لا ما يصير وشوقهم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة قال تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم خلوزين زين هذه كلمة طيبة لا إله إلا الله كلمة التوحيد فنفروا لأنهم يعرفون معناها أنه إذا قال لا إله إلا الله ما يمكن يتوجه إلى العزة ولا إلى منات ولا إلى غيرها من المعبودات من دون الله ولا جميع الأصنام لكن مع الأسف الشديد من يدعي الإسلام عندنا كثير يعمل هذا وهذا والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركة عن الشركة من عمل عملا أسرك معي فيه غيري تركته وشركه إذا رجع من الحج أو رجع من العمرة أول ما يبدأ بالقبر يسلم عليه ويدعو ويشكره ويخضع له أنه يسر له وفعل به وفعل به وهو ما فعل لنفسه ما فعل شيء هو ميت ما يدري